أأَخْررجَ مِنْ هَا مَا أَهَا وَمَر الرهَا وَالجِبَا لَأَْسَه مَتَ عََّكُمْ وَلِأََّعَامِكُمْ فَإِذاَا جَاءَةِ الطَّمَّ تُكُمهرَ يَوْمَا مَا سَعَى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 فإن الجنة هي